على هدى سائرون ثانرون مستمسكون بديننا في قضل ربه ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدى سائرون. تمسكون بديننا في قضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا يزال كلامنا أيها الاحبه الكرام حول العمل التطوعي فمن تطوع خيرا فهو خير له بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل هذا العمل التطوعي وحث عليه وقام هو عليه الصلاة والسلام بنفسه أيضا بعدد من الأعمال التي يرجو بها وجه الله تعالى والدار الآخرة فهي أعمال تطوعية لم تكن واجبة أصلا عليه ذكرنا في حلقة ماضية أنواع من أنواع العمل التطوعي كيف يستطيع الإنسان أن يبذل في المجتمع من الذي يخدم الآخر أكثر هل أنا أخدم المجتمع أم المجتمع يخدمني من الذي يستعمل الآخر أكثر هل انا أستعمل الناس أم هم يستعملونني من الذي يقدم أكثر من الآخر ذكرنا عدد من المجالات تكلمنا عن العمل التطوعي في المجال التعليمي في المجال الخيري في المجال الإغاثي في المجال العلمي في المجال الإصلاحي ذكرنا أعداد كبيرة تتعلق بما نحن بصدد الكلام عن بإذن الله اليوم لا يزال كلامنا حول أنواع من العمل التطوعي في برنامجنا مسافرون فمرحبا بكم ويسعدني تواصلكم معنا وبقاءكم معنا أمر سار بلا شك فاهلا وسهلا بكم السلام عليكم السلام عليكم هيا الله المتطوعين هيا الله المتطوعين والله من تبويه تطوع كيف حالكم أرساكم بخير طبعا احنا كنا قدمنا في الحلقة الماضية مقدمات حول العمل التطوع عموما وذكرنا كيف أن الإنسان إذا ميزه الله تعالى بشيء من القدرات فالأصل أن يستثمرها قدر المستطاع في نفع الناس يعني. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان عنده فضل مال فليجد به على من لا مال له من كان عنده فضل ظهر يعني دابة ما يحتاجها يعطيها يا أخي اللي يحتاجها يسافر عليها فليجد به على من لا ظهر له وذكرنا شيئا من ذلك وكيف أنه يعني ربما كان السبب في دخول الإنسان إلى الجنة عمل تطوع واحد قام به ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت رجلا يتقلب في الجنة بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين ومرأة بغي من بني إسرائيل غفر الله تعالى لها لما أسقط هره. كلبا, كلبا. وكره دخلت النار لما أيضا لما حبست هره نعم. فالمقصود ان العمل التطوعي سواء كان لإنسان او كان لحيوان سواء كان اغاثيا او تعليميا على اي سبيل الانسان باذن الله تعالى يؤجر عليه جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام وساله عن ابواب الخير فقال عليه الصلاه والسلام على كل مسلم صدقه قال الصحابه يا رسول الله فمن لم يجد اللي ما يجد فلوس يتصدق ما يجد فلوس يعمل عمل طوعي فقال صلى الله عليه وآله وسلم يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق إذا ما عندك فلوس اشتغل يا أخي اذهب واحتطب وبع الحطب ولا خيط ثياب وبعها يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا يا رسول الله فإن فمن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف واحد مسكين قال بسرعة بسرعة ساعدني مثلا في حريق عندي في البيت فذهبت وساعدته بسرعة ممكن ساعدني يا أخي أنا عندي ضيوف وما قادر أطبخ الطعام ما عندي حطب أعطني من حطبك او تعال ساعدني نحتطب تعيد الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها صدقة منه على نفسه إذا أنت ما أنت قادر تسوي معروف على أقل لا تسوي لا تسويش. كف, خيرك شرك. كف خيرك وشرك عن الناس فإنها صدقه منك على نفسك رواه البخاري ويقول عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء مصرع السوء ان الإنسان عذب الله يموت ميت سيئه يموته سكران يموت متعاطي مخدرات يموت عذب بالله وهو على فجور أو على كذا فحتى الإنسان أيضا ميتته تكون ميتة حسنة يكثر من صنع المعروف يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء ثم قال عليه الصلاة والسلام وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصيلة الرحم تزيد في العمر لاحظ كل هذا من الأعمال اللي يحث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء كان عندهم تطوع كما ذكرنا سابقا لما لما موسى عليه السلام سقى للمرأتين فكافأه الله تعالى الخضر لما كان صنع الجدارة للفقراء ونحو ذلك كانوا يعملون مثل هذا التطوع النبي عليه السلام ايضا كان له أعمال تطوعية عديدة الصحابة كانوا أيضا كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الصحابة القراء فكان هناك سبعون من الصحابة اسمهم القراء يجلسون في المسجد كان هؤلاء يحتطبون في النهار ويبيعون وينفقون على أنفسهم ويتصدقون على بيوت في المدينة الفقيرة بيوت في المدينة اللي يبوهم مات في معركة بدر ولا أحود وبالتالي بقيوا أيتام أولاده أو مثلا امرأة كبيرة في السن ما عندها أولاد ينفقون عليها فكان هؤلاء القراء يشتغلون في النهار ما قال أنا بجلس أقرأ قرآن بس في المسجد وكثر الله خيري لا يذهبون يحتطبون في النهار ويبيعونه ثم يأخذون هذا المال فيتصدقون منه وينفقون على أنفسهم فإذا جاء الليل كبروا مصلي انتبه رياح التغيير ليس مجرد برنامج رياح التغيير على قناة الرسالة مشروع حضاري كبير يدعوك للتفاعل والمشاركة ننتظر آراءك إبداعاتك مقترحاتك أرسل إلينا مشاركاتك مرئية كانت أو صوتية أو مكتوبة عبر موقع مشروع التغيير www.change-project.org أو عبر موقع قناة الرسالة www.alrisala.net من خلال منتدى رياح التغيير وسنقوم بعرض المشاركات المتميزة في الحلقات المباشرة من البرنامج كل أسبوع شارك في التغيير في رياح التغيير مشروع أمة وحضارة حصرياً على قناة الرسالة. شوف يا أخي العمل التطوعي كيف جمع ما بين الصلاة وما بين غيره. بل ذكروا في التاريخ في عام 488 الوزير محمد بن حسين الروذباري. هذا الرجل كان وزيرا عند المقتدي بالله. فأقاله المقتدي بالله قال خلاص أنت وزير عند القصر تدري لا تشتغل عندي اذهب. قال فذهب وجاور في المسجد النبوي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو وزير. يقولون فكان في وقت فراغه يكنس المسجد ويفرش الحصر يتجوقت الصلاة يأخذ الحصر يفرشها ويسترج المصابيح إذا جاء في الليل بدأ يشغل المصابيح يشعلها واحد واحد حتى مات وهو على مثل هذا الحال هو وزير. هذا هو وزير شوف التقاعد كيف نفع والله يا أخي أنا أقول أحيانا لبعض الناس الذين يتقاعدون ثم تظلم الدنيا في وجهه ويبدا مشاكل يفتح الثلاجه ليش الخبز هذا ما رفيته ليش الاكل هذا ما ادري ايش يأتي يدقق على عياله في يعمل مشاكل اللي ليش, لم ليش, ليش, اللي ليش لم لا شغالة ليش لم بات هذا شغال ليش ما طفعته والمكيف ليش طبعاً من حتى نسأل إنه هو اللي بيتفاعل لا, لا الصورة لا بيكون زيادة حتى ورد يعني داخل الطالع إلى داخل 11 مرة لكن القضية طبعاً الفراغ الذي عنده ويعني وكون كان مشغولا ويشعر بأهمية سابقة ثم الآن يعني ذهبت تلك الأهمية في من منحة الوظيفة يعني فليش يا اخي ما تشغل نفسك هذا الرجل الآن وزير ومع ذلك بس انظر بس. كيف كان يعمل ويذهب ويكنس في المسجد ويوزع الحصر أقول لو بعض هؤلاء المتقاعدين صار مثلا من المتصدقين في المسجد الحرام وممن يفرشون السفر لطعام الصائمين يوميا ويجيب التمر ويوزعه ويخدمهم بنفسه والله يا أخي يشعر بسعادة ما يشعر بها ربما غيره ممن لا يقوم مثل هذا العمل هذا برضو عمل تطوعي يا أخي من الأعمال التطوعية العناية بالمطلقات والأيتام صحيح كم نعرف منها الأيتام الذين لا يتفت إليهم أحد العناية بدعوة غير المسلمين للإسلام كفالة عوائل المساجين كم في واحد مسجون بسبب دين ولا ولا بغيره ومع ذلك من يكفر عائلته ومن يقوم عليهم أي نص أنت جالس تقول تطوع ما تطوع عاون بعض العوائل فأنت تجي توقف وتسوي خير يقول أكيد هذا وقف عشان يجي غازي أكيد هذا وقف مو لله الشيء الثاني إذا أنت برضو سؤال ثاني طيب خلي بجاوب هذا بعدين بسمع الشيء الثاني طبعا ناصر لا بد العمل الذي تقوم به يتناسب معك يعني أنت مثلا شباب ما يصلح تقول والله هنا واحدة عندها بنتين عمارهم على 17-18 سنة وابوهم مسجون وانا اللي اعتولى الانفاق على هذه العائلة ما شاء الله ولا لقيت لها العائلة ما هناك فيه عجوز وشايب ما في احد ينفق عليهم مش ما تنفق عليهم يداشر يالخربان لازم لك إذا أنت ناوي تعمل عمل تطوعي لا بد يتناسب معك يا أخي أو مثلا غير ذلك من الأمثلة واحد فرضنا أبو خمسين سنة ويدور زوجة ثانية بعدين سمعنا في واحدة مطلقة عمرها عشرين وعندها بنت قال والله أنا سأمفق علىها هذه أولى من غيرها أجر نلعب على بعض ما لقيت الأجر في هذا يعني العمر لا لا العمر حبيب مقارب وعندها بنت، لا تلعب عليها تبغى تسوي عمل تطوعي تسوي عمل تطوعي يصلح لك تسوي عمل تطوعي أنفق على عمال حضر في المسجد، مسجد لكن المسجد يا أخي أنا من الصبح أقول وزيرك يكنس مسجد طيب رائع. لكن يا أخي أما عمل تطوعيامام البناء. فعل. حضرت قبل فترة معرض اسمه معرض تدك في الرياض لشباب الناجحين في حياتهم وكان في مجموعات كثير والآن ما شاء الله تبارك الله الرياض وجد تسخر بشباب من المتطوعين. والله العظيم ما شاء الله تبارك الله ألاحظ مستويات نجاحهم من سنة لسنة ترتفع كل ما لها تزيد وهم. وهم لا يملكون ريال واحد وكلها عن طريق التعاون كلها عن طريق التطوع. نعم. مساعدة الأسر الفقيرة. هو بلا شك أحمد. شوف المسألة لا تعتمد على وجود مال عندك. المسألة تعتمد على أنك تحمل الهم وتقدر أنك تجتهد وتكون أميناً في هذا. فهم بذلك في آهات يصر. الشيخ معناش أنت ذكرت قبل شوي البنيس المتقاعدين. لو مثلا كل شخص مثلا منهم عنده جاه أو له موقع في المجتمع كان أيام. يفتح <تصفيق> بيته مثلا يستقبل الناس يشفع لهم ويعمل معهم الخير أحسن. هذا هذا ايضا عمل تطوعي نافع شوف هو بحسب ما يتناسب معك اهم شيء العمل التطوعي اللي تعمله يكون متناسب مع ميولك انت ما يقول واحد انا والله عمل عمل تطوعي اني احفظ قران نقول هذا بلا شك شرف لكن هل انت تقدر تجلس يوميا في المسجد ساعتين وعندك عشرين طفل تحفظهم قال والله أنا ما تحمل إخواني أضربهم في البيت إذن هذا لا يتناسب معك أنت إش اللي تحب قال والله أحب الدوارة في الشوارع إذن روح مع جمعية خيرية خذ الأطعمة مر على بيت الفقرة أعطهم إياه فأهم شيء أن يكون متناسبا مع ميولك هاي أنت نحقا نتكلم كلنا عن مسئلة التطوع نحقا نكون فيه تطوع واحتساب أقا نتطوع باحتساب أنا لا أكون بالمادة أكون مثلا بالجهد لاهمي جهدي ووقتي ووجو زاد فتتفاجئ في اخر شيء بعد التعب هذا كل اللي انت تعبته يجيك انت شخص بهذا قدمت انت المعروف وتطوعت وساعدته قال يقول الله شغلكم الله يبارك فيكم ايوه انتوا ايش فتلقى ده ما تلقى الشكر الشكر تلقى اللوم عليك أنت نظرتك سوداوية هنا؟ لا هذا <تصفيق> <تصفيق> الواقع أنا لا لا بنجيب لا, لا, لا, لا الجزء الإيجابي والجزء السلبي جميل بس انك إذا إذا ظهرت الجزء السلبي بهالصورة ف الناس اللي يستمعون بيقولون في نفسهم إذن والله شكلنا يعني كف خيرك وشرك وجلس في بيتك لا تورط نفسك لا ترى عدد قليل اللي تعمل عمل سطوي بعدين يقول الله لا يجزيك خير الله لا يكثر خيرك الله لا لا لا قليل من الناس من يفعل ذلك خاصة إذا أنت قدمت هذا العمل التطوع بسروه منافس لما هيكور هو مضغوط أو إنه برضه عمل تطوعي ما راح يجوك ما راح يجيك يعني عمل متقن مئة في المئة يعني لو بدكوا فيها كبوات وتجي فيها. لا على المحسنين من سبيل إذا أنت محسن. أو في حد يقدر بس كمتحسن لكن ما تدري يعني الواحد اللي معك مساعدك. فتكون فيها خلاص يعني أبغى لا بد من شيء. لا أنا أريدك عمل تطوعي يصلح لك تساعدك. <تصفيق> هاي فيصل. أنا أقول الشيخ زي ما قال ناصر إنه أصنع المعروف أرميه في البحر يعني. أحسنت. تبي من الله يعني. أحسنت. لا ترجو من وراءه شيئاً. لا ترجو إنه يشكرونك. طبعا أيضاً ترى بالمناسبة في الأعمال التطوعية لا بد من يعني إشعار من يعملون معك بالمكافأة. يعني انا لما يكون عندي مثلا تفطيف صائم في رمضان في المسجد وعندي مثلا شباب من أمثالكم حريصين قالوا يا شيخ بدل ما تروح تستأجر عمال وتعطي العامل كل يوم كذا احنا نبغى الأجر نأتي بنفسنا نفرش الفرش نفك كراتين العصير نوزع العصير نأتي بالصحون ونضع فيها الطعام احنا يا شيخ بنشتغل معك برضو هؤلاء اللي اشتغلوا لله زين؟ وبتغوجه الله، الأصد يا أخي أن يشكروا، يعني جميل إني في آخر رمضان أعمل كذا بعد صلاة الترويح آخر ليلة، يعني حفل بسيط أعطيهم دروع، مثلا كلمون قدام الناس. تقول الله يجزيكم خير، والله يا شباب عندنا مجموعة الله لا يحرمهم الأجر، والله يعني يبارك في أنفسهم ولا قصروا، يعني القول المحسن أحسن. هذا يا أخي يدفعه إلى أن يعمل عمل خيري أكثر. تحفزه. بلا شك تحفزه. الطبيعة الإنسان يا أخي سبحان الله يحتاج إلى هذا. طبعا العمل التطوع بالمناسبة ترى له تأيده حتى في حياتك. أول شيء إضافة إلى الأجر من الله سبحانه وتعالى الذي يترتب على هذا العمل التطوعي. <تصفيق> مثلما قال النبي عليه والسلام من كان في حاجة أخي كان الله <تصفيق> في حاجته. أنا لما أكون في حاجة الفقير في حاجة المسكين في حاجة المريض أنا أيضا إذا افتقرت أو مرضت كان الله تعالى في حاجتي قضى لي ذلك كذلك ترى من أعظم فوائد الأعمال التطوعية زيادة الخبرات في الحياة أنا جئت وعملت عمل تطوعي مثلا التوفيق ما بين ذكوات الأغنياء وأعلمهم وين البيوت الفقراء أنا ستزيد خبراتي في كم وأيضا تزيد علاقاتي والله صرت أعرف مدير الشركة الفلاني وصرت أعرف التاجر الفلاني وصرت أعرف مدير الجمعية الخيرية الفلانية وأعرف إمام المسجد الفلاني أوه جوالي ما شاء الله في أرقام هؤلاء وأعرف طبيب في المستشفى لأنه جزا الله خير كان يقول لي والله يا أخي أنا أحب لك الخير اللي تشوفه يحتاج إلى علاج ما يقدر يدفع جبه عندي في المستشفى وأنا أخلصه وأعرف كذلك صاحب صيدليات كذا قلنا كيف تعرفت عليه قال والله مرة كان عندنا مشروع خيري للفقراء المرضى صح. وقابلته وأقنعته بكذا ها يعطيك علاقات تكوين علاقات وترى تكوين العلاقات يا أخي باب من أبواب الرزق لا يقار لا يقارن باب من آخر وتطوير من أسلوب وأحسن أيضا تطوير من السلوب وخبراتك كذلك شغل وقت فراغك شغل وقت فراغ كذلك يعني شعور الشخص بقيمته أحس يا أخيني مهم في المجتمع جوال يرن والله معك مدير المستشفى الفلاني ياخي يا بنسبة للفقرة اللي انت جبتوهم عشان نعالجهم ترى في اثنين اوراقهم ناقطة احس اني مهم اوه مدير المستشفى <تصفيق> واحد مثلا ما ادري اللي رن الجوال نعم, نعم قالت والله احنا العائلة اللي كان تجيبو لنا دائما الرز من الخيرية امس ما جابو لنا اوه ياخي يا احس اني مهم احس اني ما شاء الله العائلة هذه تحتاجي مدير المستشفى يتصل بي مدير الشرطة مرة يتصل بي مرة كان عندي مثلا دينه في الحياة. يعني ياخي يا بقيمةي في الحياة. ما هو جوال يرن دائما مثلا مر زوجتي تقول لا تبذل الحليب والحفايض. بس ولا خبز. ياخي يا أي أهمية هذه؟ لما أشوف الجوال والله في رسائل. فيك تشعر انك مهم في الحياة. هذا سر الأهلات ده. الفترة القادمة الآن السعودية والعالم العربي راح يشهد. فترة المتطوعين الشباب ولكن مشكلتهم احيانا عشوائية ثانيا عدم تعاون احيانا الجهات الحكومية معهم مم. مهملين من الجهات الحكومية مم. والشباب قاعدين يسعون انهم يتطورون هذه مشكلة ثانية يعني احنا قاعدين نشهد تطور في نفس الوقت قاعدين نشهد اهمال من الجهات الحكومية احسنت هل تصدق صدق احمد على ذكر الجهات الحكومية مم. في امريكا النظام عندهم ان الذي يشت يتطوع في جمعية خيرية تتقط عنه الضريبة الضريبة اللي تفرض على الإنسان في راتبه إذا أنت تشتغل في جمعية خيرية بدل ما الدولة تسحب 10% في ضرائب إذا تشتغل الجمعية الخيرية ما يسحبون 10% هذه المية تخيل هذي تعتبر وأيضاً عندهم في أمريكا يفرض 5% من أرباح الشركات للجمعيات الخيرية يعني زكات عندنا أي عندنا اثنين ونصف في المئة يطلعها بعضهم صح تخيل هناك فرضية فرضية هل تصدق أنا كنت أبحث قبل كم يوم وعندنا إن شاء الله حلقة عن الزكات هل تصدق أن لو أن التجار العرب ليس المسلمين العرب دفعوا زكواتهم سيكون عندنا سنويا مئة مليار دولار مئة مليار مئة مليار دولار يعني أربعة مليار تخيل يعني, يعني ميزانية عدة دول في أمريكا خمسة المئة لجمعيات الخيرية لذلك تجد سبحان الله عندهم يعني العمل الخيري والتطوع بشكل واسع صح عندنا في البلدان الإسلامية مع الأسف بعد أحداث سبتمبر لو بتجمع تبرع لفقراء أو المساكين أو طباعة مصاحف أو توزيع مصاحف أو بناء مساجد أو شراء فرش المسجد تقبض عليك في المباحث وتدخل في وتوقف حساباتك وتدخل في مساءلات وهناك يجمعون كيف شاءوا تخيل يا أخي أني أصلي بهم مثلا أخطب خطبة الجمعة في بريطانيا وبعد الصلاة الجمعيات الخيرية ماسكين كراتين الناس يتبرعوا لهم بالباوندات والجنيهات والفلوس ما حد يقول لهم ليش جمعيات خيرية مرخص لها رسمية ويجمع عند المسجد هنا ربما لو تاتي عند تاجر تقولها يا أخي بنشتري مصاحف باللغة السواحلية بنرسلها إلى تنزانيا إلى كينا إلى نيجيريا أرجوك عطنا عشر آلاف عشرين ألف قال يا الله أنا حساباتي مراقبة وبيمسكوني وبيفعلون كل هذا بضغط من من أمريكا ومن غيرها مع الأسف يعني <تصفيق> أوقفت كثير من جمعيات الخيرية بتوداري بينما إذا جئت إلى ما يبذلونه هم لأجل العمل الخيري اللي اول شيء يعطي وجهه للبلد عندهم لأن كل المساعدات عليها عمل عليها علم يو إس عليها علم أمريكا إضافة إلى أنه يعطونه الخبزة بيد والانجيل بيت والإنجيل الآخر صح. فالمقصود انهم يشجعونه ثم يحاربون الجمعيات الخيرية مع الاسف لذلك انا اقول يجب في الحقيقة على كل من هو متولي على شيء أن يشجع الشباب الذين عندهم اعمال تطوعيه شباب وفتيات هو بالضوابط الشرعيه شجعهم على مثل هذا خلهم يا اخي يتعودون على مثل هذا آينا. اكبر شاهد الأمن. أكبر شاهد احداث جده واحداث الرياض اللي كان فيها شباب متطوعين لا لا في عندك الحج برضو مم. كنت في كانت في الحج الوزارة التعليم العالي والوزارة الثقافة وزارة التل تربية التعليم الحج الكشافة والجوالة يطلعوا متطوعين في الحج يعني تقريبا مكافآت بسيطة ما تسوى التعب يعني تيجي تسكنها أيام مع الحجاج في ميناء مع الحجاج في عرفة فاا وقت الصعود عر الميناء يعني يرتبون الناس رتبون غير الناس التأهيل يجون وحم خيطوا يأخذ يوصلها يوصل ما بعدين تعاور مع إنسان لحمر إنهم كنوا مساعدين مو مسافين شك يا أخي اللي بيتيسر له مثل هذا العمل التطوعي هل تصدق في الصين عندهم عدد الذين عدد المتطوعين عددهم ثمانين مليون يمثلون سبعة في المئة من عدد السكان هذا عدد اللي مسجلين في الجمعيات الخيرية متطوعين بعضهم يشتغل دائما ثمانين مليون يعني ثمانين منهم ثمانين منهم من المئة من عدد السكان ضعف عدد السكان ثلاث ثلاثة مرات, مرات. إيه. فشوف سبحان الله كيف هم يعني تعاملهم مع العمل التطوعي بشكل يعني منقطع النظير وعندهم اي كارثة تحصل سواء فيضانات ولا سيول ولا حرائق ولا مجاعة ولا أي أمر على طول يرسل لهم رسائل التجمع في المكان الفلاني نحتاج إلى عمل تطوعي ويأتون فعلا ويتطوعون ويعملون لكن الكلام يا أخي إن في دولة تشجع مثل هذا ولا تحارب وبالتالي يشعر بلدة عمل تطوعي وبالمناسبة العمل التطوعي يا جماعة ترى من أقوى الأسباب التي تزيل عن الإنسان الشعور بالاكتئاب صح لذلك حتى الأطباء الآن لأجل أنهم يعني يساعدونه في الأطباء يساعدونهم في التمشي مع, مع مع اكتئابه يحاول انه يربطها بأي عمل تطوعي يحس انه مع الناس واني سويت شيء واني قدمت واني فعلت واني صنعت لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ابي يقول اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك قال نعم يا رسول الله قال ارحم اليتيم وامسح رأسه واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك طواهر امام احمد لاحظ يقول له عمل تطوعي يؤثر في قلبك وتدرك حاجتك أنا من حاجتي أني أتزوج من حاجتي أني أبني بيت من حاجتي اني أسد الدين. إذا أردت أن يلين قلبك تشعر براحة وطمأنينة. إيه وطمأنينة وأنك أيضا تدرك حاجاتك افعل مثل هذا الفعل هذا بلا شك عمل تطوعي طبعا كل السلف كان عندهم عمل تطوعية بشكل كبير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عثمان أعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما هو رفيقي في الجنة قال عبد الرحمن عوف أنا يا رسول الله وراح واشترى البئر حتى يكون وقف وهم للناس بدل ما كان يملكه أحدهم يدفع الناس فلوس على الماء صار وقفا طلحه بن عبيد الله لما أنزل الله تعالى قوله عز وجل لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون قال طلحه يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء بيرحاء كانت مزرعة مقابلة المسجد النبوي يا رسول الله وأنا أتبرع بها لله شوف وصار الناس يأتون يشربون من الماء ببلاش يدخلون يأكلون من الثمر ببلاش لا أحض وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن, أن تجعلها في الأقربين فتعطيها الأقربين هذا يا أخي هذا الشعور اني انا لازم يكون لي عمل تطوعي عملته لازم كل واحد يا أخي يشعر به التجار الآن ال ال ال ال ال الناس الوجهة ايش العمل التطوعي اللي أنت الآن تنفع به المجتمع أي أحمد. طيب هل يجوز أني أنا أخذ على تطوع مادة مبلغ يعني ولا وقتها ما عدي سمى تطوع يعني أخذ مقابل طبعا شوف إذا كنت أخذ مقابل موازي للعمل اللي تقوم به لا ما هو تطوع مبلغ <تصفيق> يعني فرض أنا بعطيك مثال أفرض أحمد أن تلقم متخرج من الجامعة وقلت أنا بسوي عمل تطوعية في شيخ فيها بناء الفقراء ما يقدر أيام الاختبارات أن يأتي بأحد درسه ما يقدر يدفع على الحصة مثلا الدراسية خمسين ريال ولا مئة ريال فأنا بدر الرسم عشرة ريال كل واحد أقول هذا عمل تطوعي لأنك لم تأخذ كما يأخذ غيرك لكن لو قلت بعملها لله ما بمورائها ولا, ولا ريال وبلا شك إن انك تؤجر على ذلك أي يعني عمل يكون فيه تطوعي لو يكون مبلغ رمزي يسمى عمل تطوعي سواء صدقة ولا غير صدقه أنا ما أتكلم عن المال يا أخي. أي شيء تعليمي أنا كنت في في منطقة جيزان قبل فترة فحدثني أحد طلاب الشيخ عبدالله القرعاوي رحمه الله اللي كان داعي في منطقة جيزان حدثني شاهد يمكن عمره 70 سنة أو 80 سنة قال يا شيخ نحن كنا رعاة غنم ونأتي نجتمع عند بئر على آخر النهار نأخذ ماء نذهب به لبيوتنا فنحن كل واحد راكب على داب على حمار والحمار فيه قربتين من يمين ويسار يأتي واحد مسؤول عند البئر يأخذ اكرمكم الله الدواب يرتبها ويعبي القراب وحنا نعطيه فلوس على شغلته ونبدأ نسولف نتحدث مع بعض فجاء الشيخ عبد الله الكرعاوي يوم رآنا عشر قال تحفظون الفاتحة قلنا لا قال تعالوا اجلسوا حفظكم الفاتحة يقول فما التفتنا إليه ما تحمسنا فجاء من غد ومعه فراش وصحن وكيس فجاء وفرش الفراش ووضع الصحن فإذا الكيس فيه تمر وألقى التمر في ال... التمر في الكيس. ثم قال تعالوا كلوا تمر واحفظوا الفاتحة. إيوه. أجاو تمر ويحفظون الفاتحة ثلاثة أيام تردد عليهم حتى حضر العشرة كلهم ست. أو الخمسة عشر الفاتحة وراح. عمل تطوع يا أخي. ستدنسة. يعني ابتكارك أي أيضا إنك تبتكر أعمال تطوعية هذا يوجر عليه يا أخي امرأة عجوز في إحدى القرى. لاحظت الصباح العجائز اللي في الحي فارغة فصارت كل يوم تعزمهم على القهوة فإذا اجتمعوا عندها تقول قبل ما نشرب قهوة وشاي ونفطر اسمعوا محاضرة وتشغل شريط السلام. نص ساعة فإذا انتهوا من هذا الشريط قفلت يلا سولفوا الحين وتعلمت النساء هلا. كيفية الصلاة والأحكام الطهارة وصارت الحريم اعلم من ازواجهم بهالدرس اليوم عمل تطوع يا اخي صحيح. انا جاءني رساله قبل كم يوم واحد يقول فتاه تقول يا شيخ احنا في احدى القرى النائيه عن الرياض وظننت ان عندك محاضره قبل كم يوم عندنا في المسجد فإذا هي ليست محاضره امام المسجد ان خير بين المغرب والعشاء شغل شريط وكان الشريط لي تقول والله يا شيخ في الرسالة تقول يا شيخ الناس الذين حول المسجد فتحوا النوافذ والنساء جلسنا في الغرف يستمعنا يظنون محاضره ان العريفي موجود في المسجد وإذا هو الإمام جزاها الله خير حتى يشغل الناس بالخير شغلها وحط المقرفون عندها وجلسه في المسجد يسمعها من طريقة ذكية وجلس مجموعة من الناس يسمعون لكن هو همه أن المنارة يستمع الناس من خلالها تقول واستفدنا فائدة عظيمة والهدوء القاتل اللي دائما حسنا اليوم أننا نشيطين يا أخي عمل تطوع يؤجر عليه يا أخي الذي يريد أن يعمل العمل التطوعي هو بلا شك أنه يؤجر أبو سعيد السيرافي توفي عام 368 قالوا لبث أكثر من عشرين سنة يقضي بين الناس بالمجان. قاضي يقول بالمجان أصلح بين الناس فانا اعني بهذا يا شباب ختاما كل واحد يبحث مع نفسه ايش العمل التطوعي الذي قمت أنا به سواء غاتي ولا تعليمي ولا نفعي أو شفاعة أو نحو ذلك حتى ما تعيش يا أخي هكذا فارغا مالك أي, أي تاثير في حياتك الله يجزاكم عني انتما ايضا يا اهل الله عليه يبديكوا على انصاتكم على استماعكم الى لقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على في قضل ربه ظاهرون دليلنا قرآننا به الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدى يا سَنْتَكُونُ مِنِّنَا فِي طَلْعِ رَبِّي ظَاهِرُونَ إِنَّ الْجَمِيعَ مُسَافِرُونَ إِنَّ الْجَمِيعَ مُسَافِرُونَ